في في الذين اذا اجتاؤوا كتاب الفجار شهدوه المقربون إن الأبرار في نعيم على الأعراب ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تنس Goed